عظيم من الهندقات صار وحملت الخالق من ذا نور بي منال من ليك يا ام الرحمان وانتي قد سرتي مملوءه نعما ولله سرتي حجبا للكلمه واحطارا فيك ارباب دفي T'as pour te طما يا شفعت القديس شفعتنا في الزحمه يا ام الرحيم نقدم لك التعظيم يا ست الابان يا ابنتي وقفي يا كرسيا يا هاري انور الانوار يا كنز النعما يا ام الرحمان انت هي القرمه المملوءه اصمار يا ابنتي وطيب دل ماقا ابنك خلص ادم الخاطئ نادين وعطك العار من كل الاضرار ربك من صغري لما رايتك قد طيب ذكرك في كل الاقطار Субтитрувальниця Оля دواه يا اسس ونظرته الابصار مو سرا عندس والنار فيه تتاكه مبموها عاليا المقدار عالم عالم هو مضري لان يسع ابني لما ولد مني تزينا تم امصار كذا هو بالعصار اوطان القطار الاول قول مبكى والعقرات تهبان بالملك الضمور القطار لأنك باتت الأسر عن يا توحيد يا ننبتت الاسرع ادم والعار يا سيدات الاكوان يا فقر الايمان انا عبدك حي يا قلب القندور فنان ذي ميل مسكي نهدا في كل حين ما نوي مويتي سوى سيدة ال